بسم الله الرحمن الرحيم أ و ل ذاك ما روى الشيخان عن عمر الفاروق بالبرهان ف إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وهي سبيل الفوز بالهبات قال أ ب و حفص جلسنا حوله فجاء جبريل فقال قوله وعلم الناس أ م و ر الدين على لسان الصادق ا ل أ م ي ن وبعد ذاك ما روى البخاري ومسلم في صادق ا ل أ خ ب ا ر حديث عبد الله وهو ابن عمر قد بني ا ل إ س ل ا م لفله ظهر ثم حديث الصادق المصدوق عن طور خلق الله للمخلوق أ خ ر ج ه الشيخان في الصحيح عن ابن مسعود الفتى النصوح ثم حديث أ م ن ا ا ل ص د ي ق ة فيمن يريد غير ذي ا ل ط ر ي ق ة عند البخاري وعند مسلم وزاد لفظا غير هذا ف ع ل م